فضرب بينهم بسور له بابه باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكن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 فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وتفاخون بينكم وتكاثون في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً، ثم يهيج فتراه ثم يكون حطاماً.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 وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وللعلم الله وللعلم الله مين ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتيقى رضوان الله فما فما رعوها حق لعائتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ